المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَأَخْشَاهُ مُنْفَضًّا فَلَمْ نُغَادِرْ مِ thنٌّ أَحَدًا وَأُرِضُّ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ تَعْرِوا بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمُ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 وَيَرَى الثَّوَّانَ كَبِيرَةً إِن لَّا أَحْصَاهُ وَوَجَدَ مَا عَمِلُوا أَضْرَارًا وَلَا يَظْلِمُ مَنْ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 سقن امر ربي افتت تخيلون وذريه تنو ان وليا من دوني وانكم معدو بِسَانَ الْيَمِينِ بَدَلَا مَا اشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِ عبدا ويوم ما ينقولونادوا شركاء الذين نزعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا اُمَّهُ بِقَا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَن